الذين اتيناهم الكتاب يقرؤونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به الذين اتيناهم الكتاب يقرؤونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به ومن يذكر به فاولائك هم الخاتمون ومن يذكر به فاولائك هم